إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل للأرض كفاتا أحياء أو وأمواتا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 يطلقوا إلى ظل في ثلاث شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بِشَرَرٍ كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين